تعبدنا به. أرجو من الإخوة، أرجو من الأخ الودريني أن يسجل هذه الكلمة لأنها مهمة. ما سأقوله في الإضراب مهم، فأرجو تسجيله. أو لأخ أبو عبد الله وأحد نسجل هذه الكلمة فإنها مهمة قلت أرسل الله سبحانه وتعالى رسوله بالهدى ودين الحق وأمره سبحانه بتبليغ ما أرسله به فبلغ وبيل ولم يترك شيء تعبد الله به مما يعود علينا بالنفع والخير ويدفعنا ويدفع عنا الشر الضر والشر حتى اكتمل الدين وتمت النعمة على على هذا الأساس وما مات وما تنابينا وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك فمن أرد إصلاح الحال في العاجل والمآل فعليه بلزوم هذه المحجة والتبكير لها في الدلجة والصبر على الطاعة ونزوم الجماعة والصبر على الطاعة والصبر على الطاعة ولزوم الجماعة لنيل بحبوحة الدنيا بالانقياد والطاعة والرضوان في الجنة المتسعة أغلب ضاعة إن الإسلام جاء لتصحيح التوحيد الذي أرسلت به الرسول وإرساء لقواعد الشريعة التي جاءت من أجل إبطار عقائد الجاهلية من أجل إبطار عقائد الجاهلية وعبادتها وعاداتها التي تضر بالكلية الخمس الدين والنفس والعرض والمال والجسد ولا تراعي المصالح والمفاسد ولا تراعي المصالح والمفاسد إلا على حساب طائفة للطائفة من الناس إذ الغاية عندهم تبرر الوسيلة فجاء الإسلام وحدد المقاصد والغايات فجاء الإسلام وحدد المقاصد والغايات وبين الوسائل إليها وقع به القواعد والأسس التي تنظم الحياة الاجتماعية والفرضية وبيّن العلاقات الاجتماعية بين المسلمين من جهة بين المسلمين فيما بينهم من جهة وبينه وبين غيرهم من جهة أخرى فحدد الإسلام علاقة الحاكم بالمحكوم فحدد الإسلام وبين علاقة الحاكم بالمحكوم وبيّنها غاية البيان، وعلاقة الفرد بمجتمعه، وعلاقة الفرد بمجتمعه، مراعي المنافع التي تقوم عليها حياته الدينية والدنيوية على أحسن وجه، مراعي المنافع التي تقوم عليها حياته الدينية والدنيوية على أحسن وجه، والمضار التي تفسد عليه ذلك إن خرج على حد المشروع. وسلك سبيل التشريع الجاهلي الممنوع وطريق أهل البدع المبدوع قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسين وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره رشدا وقال سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم وقال سبحانه الذين إمكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عقبة الأمور وقال عز وجل وعاد الله الذين آمنوا منكم وعاملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلن لهم من بعد خوفهم الأمنى يعبدونني لا يشركون بي شيء وأخبرنا عز وجل عن قوم قالوا لرسلهم قالوا أوذينا من قبل أن سأتينا ومن بعد ما قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون فمن أخذ فمن أخذ بآيات التقوى فمن أخذ بآيات التقوى وآيات ضمان الرزق وأسبابه وآيات ضمان الرزق وأسبابه وأخذ بشروط المصر وضوابطه وأخذ بشروط النصر وضوابطه فوحد الله توحيد خالصا بجميع أنواعه توحد الله توحيدا خالص بجميع انواعه وموجباته واقام الصلاة واتى الزكاة وأمر بالمعروف وامتثله في حدود طاقته واستطاعته وأمر بالمعروف وامتثله في حدود طاقته واستطاعته ونهى عن المنكر واجتنبه ونهى عن المنكر واجتنبه وكدح وتابر وكدح وتابر وصبر وصابر وصابر وصبر وصابر على ذلك بنفس نرضية على ذلك بنفس نرضية على قدر الله وما قدر على قدر الله وما قدر وسلك سبيل النجاة وسلك سبيل النجاة بوسائل السعادة مبتسا مبتسأدا عن سبيل الشقاوة متعبدا لله في كل أمر بالآخر متعبدا لله في كل أمر بالآخر معرضاً عن أعمال الجاهلية معرضاً عن أح... أعمال الجاهلية ولإحكام الإسلام منقاداً ولإحكام الإس... الإسلام منقاداً وبها متأثر كيف يلجأ إلى الإضراب كيف يلجأ إلى الإضراب وأقل ما يقال فيه إنه مكتف بالضباب أقل ما يقال فيه إنه مكتف بالضباب الذي يحجبه رؤية الحق ويفتح للشر الأبواب ويجلب الضرار ويجلب الضرار ويلحق بالأمة العذاب إن الإضراب عمل من عمل الجاهلية إن الإضراب عمل من عمل الجاهلية وجد بسبب سياسة فرعونية وجد بسبب سياسة فرعونية فأول من قام به جمعة من الأقباط في الأمة المصرية فأول من قام به جماعة من الأقباط في الأمة المصرية يطالبون رمسيس الثالث برواتبهم الشهرية، يطالبون رمسيس الثالث برواتبهم الشهرية، ثم أصبح شريعة، ثم أصبح شريعة، ثم أصبح شريعة بقوانين كفرية، ثم تبناه أهل من في دساتيرهم التشريعية، ثم تبناه أهل من في دستيرهم التشريعية ورجع عليهم ضرره ورجع عليهم ضرره من الطوائف الغتائية بشعارات حزبية ورجع عليهم ضرره أي على أمتنا ضرره من الطوائف الغتائية بشعارات حزبية وتحت راьеة عمية فظنوا أنهم بالإضراب للحكام أطاحوا فظنوا أنهم بالإضراب للحكام أطاحوا فظنوا أنهم بالإضراب للحكام أطاحوا ولحقوقهم حصلوا في استراحة ولحقوقهم حصلوا في ولكنهم بإضرابهم للدماء السباح ولكنهم لإضرابهم بالدب... للدماء السباح ولابناء أمتهم قتلوا وجرحوا ولمن خالفهم كفروا ونطحوا ولمن خالفهم كفروا ونطحوا أما أهل الحق أما أهل الحق أما أهل الحق فقد صاحوا ونصحوا وبينوا وباحوا هذا الطريق يا أمة الحق هذا الطريق يا أمة الحق يعتصمون به ترتاحوا يعتصمون به فارتعوا ولكنهم عاندوا وكبروا وما قبل نصح العلماء ومن فصحوه فالاضراب عمل غير مشروع وفي شريعتنا ممنوع سد لابواب الدرائع وحفظ لما جاءت به جميع الشرائع. وقد قاعد النبي المخسر، وقد قاعد النبي المخسر لهذا لهذا قاعدة، فقال لا ضرر ولا ضرار راه الامام احمد وغيره، فيقوم فيقوم كف أيديكم، فيقوم كف أيديكم، وأصلح احوالكم، وتصالحوا مع أولياءكم، وتصالحوا مع أعل أولياءكم، فعطوه حقهم بالمعروف، فأعطوهم حقهم بالمعروف. اسالوا الله حقكم اسالوا الله حقكم واصبروا على ذلك تستقيم لكم أموركم، واصبروا على ذلك تستقيم لكم اموركم واعلموا انكم كيف ما تكونوا يولى عليكم واعلموا ان ما واعلموا انكم كيف ما تكونوا يولى عليكم فشرار ائمتكم منكم فشرار ائمتكم منكم فشرار ائمتكم منكم وخيارهم من ابنائكم وخيارهم من آبائكم وأبنائكم وخيارهم من آبائكم وأبنائكم إن المفاسد والأضرار المترتبة على الإضرابات إن المفاسد والأضرار المترتبة على هذه الإضرابات التي يقوم تقوم بها الشعوب والجماعات اكتر من ان تحصى سواء على الفرد او المجتمع والواقع عبر التاريخ يشهد بذلك والواقع عبر التاريخ يشهد بذلك واعظم مفسدة واعظم مفسدة تحصل به قتل النفس والاضرار بالاملاك العامة والخاصة والإضرار بالأملاك العامة والخاصة بل الإضرار بالضرورية الخمس وهذه المفاسد أعظم وهذه المفاسد أعظم من المصلحة المتوقعة بكثير حيث إن حفظ النفس والدين والعرض والمال والجسد جاءت الشريعة الإسلامية الحنيثية السلحة بحفظها مراعيه المصالح التي تتعلق بها ودفع كل المفاسد التي تضر بها وفي ذلك جاءت الآيات والاحاديث تسرا فهو تعالى الحكيم الخبير بخبايا النفوس فهو تعالى الحكيم الخبير بخبايا النفوس وما يصلحها وما يفسدها فشرع شرعا فشرع شرع عادلا كاملا تاما لا عيب فيه ولا خلل وسقه علمه وحكمته ولا يظلم عنده من اتبعه وأقامه ولا يظلم عنده من اتبعه وأقامه في نفسه أولا وفي علاقته بينه وبين مجتمعه وأولياء أموره تانيا إن الإضراب يعرض النفس لكثير من الأخطار قد تصل إلى القتل وهذا واقع ومشاهد ومسموع سواء حصل عليها الضرر من صاحبها أدريكم والأحاديث كذلك كثيرة في من قتل نفسه أو قتله غيره وكذلك باقي الضرورية الخمس ويجمعها قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه بالسند الصحيح والحديث ينهي المسلم عن إلحاق الضرر بنفسه أو إلحاق الضرر بغيره والإضراب فيه إلحاق الضرر ليس بالنفس فحسب والإضراب فيه الضرر ليس بالنفس فحسب، بل بل بالغير أفراد وجماعات، بل ومجتمعات من حيث وقوع من حيث وقوع الأمراض، من حيث وقوع الأمراض وتفشي الأوبئة المهلكة والخسائر البشرية والمادية الكثيرة والكبيرة، ويضعف قوة الدولة، ويضعف قوة الدولة، ويعجزها عن توفير التكافل الاجتماعي. والأمن الغذائي ويفوت الكثير من المنافع المصالح العامة والخاصة تفوق تلك المصالح الديقة المطالبة بها والإضراب من عمل جاهلية وقد قرأت في التاريخ المصري أن أول, من أول إضراب قام به بعض العمال في عهد فرعون رمسيس الثالث وفي روم القديمة يطالبون بحقوقهم وفي عهد قريش وفي عهد قريش قامت أم سعد ابن أبي وقاس بالإضراب عن الطعام والشراب حتى تسترد بعض حقوقها من ولدها سعد الذي فارق بينها ودخل في الإسلام وهي لم تفعل ذلك ندرا أو طاعت لآلهتها وإنما ضغطا إضراب وضغطا على سعد حتى يرجع عن قراره والسؤال الذي ينبغي أن يطرح هل أن يطرح على من يعمل, بها على من يعمل بعمل هؤلاء الجاهليين بالإضراب هل أقر الله سبحانه وتعالى هذا الإدراب من أم سعد وأمره بأن يترج عن دينه طاعة لأمه التي أضربت عن الطعام ورامت الهلك لنفسها وقد قرن الله سبحانه وتعالى طاعته طاعة الوالدين بطاعته ورفع من شأنها بل قدم الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة الأم على طاعة الأب وأعطاها ثلاثة حقيق من أربعة فلنسمع إلى ما قاله سعد رضي الله عنه ولنقرأ ما أنزل الله في شأن هذا الإضراب ففي صحيح مسلم بسنده بسنده إلى, إلى مصعب مصعب بن سعد يحدث عن أبيه سعد قال نزل في أربع آيات فذكر قصة وقالت أم سعد أليس قد أمرك الله بالبر والله لا أطعم هذا الإضراب والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر وفي رواية فيعيرك الناس بقاتل أمه فأنزل الله سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه ووصينا الإنسان بولده حسنا وإن جاهدك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون رواه أحمد الترمذي قال ابن كثير رحمه الله أي إن حرص عليك ان حرصا اي الولدين ان حرصا عليك ان تتبعهما في دينهما اذا كان مشركين فاياك واياك فاياك واياك لا تطعهم في ذلك ووجه الدليل من الآية ووجه الدليل من الآية ان الله تعالى نهى سعدا وهو نهي لجميع الابناء ان يطيع والدته في معصية الله وان قامت وانما قامت ام سعد بالاضراب عن الطعام للضغط عن سعد من أجل الوقوع في محرم وهذه وسيلة إلى محرم فتعطى حكم المحرم فما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام والوسائل تعطى حكم المقاصد وعن علي رضي الله عنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتم بعد احتلام ولا سمات يوم إلى الليل وهذا إضراب عن الكلام قال النووي في رياض الصالحين نقلا عن الخطاب في تفسيره لهذا الحديث كان من نسك الجاهلية السمات فنه في الإسلام عن ذلك وأمر بالذكر والحديث بالخير وهذا فيه وهذا فيه نهي عن فيه نهي عن الكف عن الكلام وهو من عمل الجاهلية ويؤكد هذا ما أخرجه البخاري رحمه الله عن قيس بن حازم قال دخل أبو بكر رضي الله عنه على امرأة من أحمس يقال لها زينب فرآها لا تتكلم فقال ما لها لا تتكلم فقالوا حجت مصنطة فقال لها تكلمي فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية قال الشيخ لعتيمين رحمه الله في ريال الصالحين هذا من عمل الجاهلية فلذلك نهي عنه فلا يجوز للإنسان أن يصمت ولا يتكلم وإذا قدر, وإذا قدر أن أحد ندر هذا فإنه لا يفي بندره فليحل الندر وليكفر بكفارة يمين وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ندرس, ندرس امرأة أن تمشي إلى بيت الله الحرام فسئل نبي الله عن ذلك فقال إن الله لغني عن مشيها إن الله لغني عن مشيها مروها في التركب متفق عليه وعنه عن أنس مر النبي صلى الله عليه وسلم بشيخ كبير يهدى بين ابنيه فقال ما بن هذا قال نذر كف عن الركوب وأضرب عن الركوب ونذر طاعة جاهلية نذر يا نذر يا رسول الله أن يمشي فقال إن الله لغاني عن تعذيب هذا نفسه فمن يعذب نفسه بالامتناع عن الطعام والشراب وبالامتناع عن العمل من أجل إضرار بحقوق الآخرين فلا ينبغي له قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمره أن يركب نهاه عن تعذيب نفسه وأمره أن يركب قلت ووجه الدليل من هذه الأحاديث أنه إذا كان هذا الصمت والمشي أريد به النسك فنه عنه فكيف إذا كان الإضراب من أجل الإضرار بالنفس وتعذيبها والإضرار بغير فلا شك أنه أشد نهيا وقد قعد لذلك رسول الله صل وسلم قاعدة عظيمة وهي في قوله إن الله لا غمٌ عن تعذيب هذا لنفسه وفي الحديث الأنفيدذكر في الحديث الذكر وكذلك يقال في باقي أنواع الإضرابات فعطينوا المصالح العامة فعطينوا المصالح العامة من أجل الحصول على بعض الحقوق لا ينبغي وليقائل أن يقول هذه الأحاديث فيها نهي عن الصمت لوثك كما في حديث عليه رضي الله عنه والكف عن الكلام احترازا من الوقوع في المحظور كما في حديث ابي بكر رضي الله عنه والنهي عن النذر بما يعذب النفس وينزمها بما لم به الله عباده بما لم به الله عبادته كما في حديث انس رضي الله عنه فما وجد الشبه بينها وبين القدرات والجواب على هذا من وجوه أولا أما النهي عن الصمت فمعناه الكف عن الكلام والإعراض عنه وكذلكم الإضراب هو كف وإعراض أمر ما والفرق بينهما هو النية. ثانياً ذلكم الصمات يقصد به النسك والاحتراس من الوقوع في المحظور تعبدا نعم. عليكم السلام رحمة الله وبركاته. حياك الله كيف حالك؟ كيف بارك يوميه؟ كيف حالك؟ طيب بخير؟ الله يبارك فيك. يا يسين أنا الآن ما زلت في درس معذرة عدرني مع بعد قليل بعد قليل حوالي عشرين دقيقة عاود صمنا لي آمين ذلكم السماد يقصد به النسك والاحتراج من الوقوع في المحظور تعبدا والإدراب يقصد به المطالبة بالحق بالحقوق وهذا أمر له وجه في الشرع فإن الله تعالى شرع قضاءا وأحكاما وألزم بها عباده في الخصومات والتنازع بالرجوع والتحكم إليها وجعل وسائل لذلك قال سبحانه وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وقال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم وهذا الإضراب ليس من تلك الوسائل المشروعة للمطالبة بالحقوق ليس من تلك الوسائل المشروعة فهي من وسائل الكفار والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فليس منهم والحديث رواه احمد وغيره وقال صلى الله عليه وسلم من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فكما يقال ذلك يقال في النسك من احد في النسك الجاهلي من احدث في أمرنا هذا هذا فهو رد فردت هذا النسك الجاهلي فكذلك نرد عمل الجاهليه ولا نشبه بهم بهذا الحديث من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد النذر هو الكف عن الأكل والشرب إذا كان يقصد به تعذيب النفس فهو منهي عنه باتفاق إذا نذر أن يعذب نفسه بالصيام هذا منهي عنه وكذلكم الكف والإعراض عن الركوب والندر بالمشي من أجل تعذيب النفس هذا منهي عنه كذلكم الإضراب وهو كف عن الطعام والشراب من أجل تعذيب النفس وكف عن العمل من أجل تعطيل المصارح العامة مصالح العامة عامة الأمة والخاصة والإضرار بها وهذا منهي عنه بقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وإن الله غني عن تعذيب العبد نفسه وقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك هذا ما تيسر لجمعه وما تيسر لقوله وهناك فتاوى لعلمائنا الكبار بعدم جواز الإضراب منها فتوى للشيخ الألباني لا يجز الإضراب ويقول أن هذه عادة أجنبية لا يجوز المسلمين أن يتخذوها وسيلة لإظهار عدم رضاهم بشيء ما يصدر من قبل الدولة ويجب أن نستحضر في هذه المناسبة يقول قوله عليه الصلاة والسلام في حديث معروف قوله عليه الصلاة والسلام في حديث معروف من تشبه بقوم فهو منهم وأيضا هناك فتوة لشيخنا الشيخ محمد بن صالح العتيمين رحمه الله وفتوى أيضا للشيخ الفاضل الشيخ محمد علي فركوس في المسألة وهناك فتوى أخرى لعلماء قد اجمع كلهم على أن لعلماء سنيين وليس لعلماء يفسون للأمة وللأحزاب يريدون اكتساب الجمهور ويريدون الجمع والتكسير ويريدون ارضاء الناس لا يريدون ارضاء الله سبحانه وتعالى فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا ولكم وان يوفق اخواننا المضربين المضربين أن يرجعوا إلى عقولهم وأن يصبروا أن يصبروا أما السؤال عن الراتب إذا كان الاضراب لا يجوز فلا يجوز لها أن تأخذ هذا الراتب يقول السائل أحسن الله إليكم وأحسن إليكم من اشترى السيارة بتقسطه يعلم أن فيها تعامل بالربا ثم أراد أن يتوب فماذا يفعل ثم أراد أن يتوب فماذا يفعل أولا يدفع يدفع الأقصاط الباقية يدفع الأقصاط الباقية عليه حتى يخرج من الربا أو يبيع السيارة يدفع لهم الأقصاط الباقية ثم إذا تبقى له شيء ذهب فشتر السيارة وبوب التوبة مفتوح باركلافك يشتري السيارة بقدر ما عنده من المال ولا يطلب أكثر من ذلك ليقع في الربا مسألة نهى العلماء عن قولي لعل وقد وأظن لكن بعض الأحيان العلماء يأتي بها ممكن الضابط متى يجوز الله أعلم هذا السؤال الله أعلم لا استحضرني الآن شيء في ذلك متى يجوز القول للشيخ قلت لأنها من خوارم طلب, طلب العلم هذه تكلمنا عنها في دروس الحية هو من خوارم طلب العلم تنبغي أن تقول فإن قال قائل فإن قال قائل أنك تريد عليه إشكال فإن قال قائل أو يا شيخ بارك الله فيكم او يا شيخ بركة في الله بكم يعني حصلت منكم ستوى حصلت منكم ستوى او كلام في المسألة ولم افهمه لا تقول لا تقول له قلت كذا وكذا والامر غير كذلك وانما قل انا مستفسر مستفسر اريد ان اتوضح ما ما فهمت المسألة فما فهمت المسألة فان قال فان أسهمك المسألة وإلا قلت له طيب وإن قلق قائل كذا وكذا وهذه أفضل كما قال شكرتين طيب يقول, يقول يقول أحسن وأحسن إليكم وتغلق مسجد حين نؤقت للترمين فأخذ فأخذت جماعة سيوك مصلى داخله يفرش, يفرش فقط وقت الصلاة وهناك مساجد وزوايا للسوفيا قريبة في أي المحلين مصلي إذا كانت هناك مساجد قريبة مساجد قريبة تبحث عن المسجد الأقرب إلى السنة وتصلي فيه الأقرب السنة وتصلي فيه طيب يقولوا هنا احييتها في بلدك, في بلدك فقد سننت لهم سنة سننت سنة, سنة حسنة هذا معناه وليس معناه ان تخترع شيئا شيئا ثم تدخله في الدين او تنسبه الى الدين هذا كل بدعة ضلالة وليس هناك بدعة حسنة فكل البدعة ضلالة الله اعلى واعلم لا يكون وإن كان الصحيح يستطيع أن أجلس مجالس يذكروا بها بسم الله, الله النبي صلى الله عليه وسلم قال مجلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويصدروا وعيضا مجالس الذكر نبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح إن لله ملاعك السواحين يطوفون في القرض فإن وجدوا مجالس الذكر تندوا ت... ت... فيما بينهم هلموا فيجلسون إليهم ويحفونهم بإجناتهم بأجنحتهم رتنزل عليهم السكينة وتخشاهم الرحمة، فاا فهذا هذه مجالس الذكر، لكن أي ذكر أي ذكر الذكر لا لابد أن يكون بالطريقة الشرعية والكيفية الشرعية والصفة الشرعية، ولا تختلع كيفية أو صفة سواء في العدد أو الكيفية. تقول ل لاصحابك الجليسين سبِّغوا مئة هل ن هل نل مئة تبروا مئة عدد لا، أو تقول بأن تذكر الله سبحانه وتعالى بالذكر بالاسم المفرد، حي حي حي الله الله هو هو هذا الذكر يا أخير من أين هذا من أين لكم هذا الله أذن لكم أمع الله تفسرون ومن هنا أتي من أتي ودخل عليهم الفساد من هذه الأمور الصوفية والطرقين ما أتوا إلا من هذه الابواب التي فسح عليهم الشيطان في, في الصفات، في الصفتي والكيفتي والمقدار والجنس والسبب والنوع ومن هنا أتوا فلذلك. كما قال صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فعليكم بهدي محمد صلى الله عليه وسلم فإله هنا نأتي على نهاية هذه الجلسة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عني وعنكم وأن يغفر لي ولكم وأن يرحمني وأئاتهم وأن يتقبلن وأئاتهم في عباده الصالحين. فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا هو الصالحون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحدكم بارك الله فيكم. الوالدي بنودريمي أو أبو عبد الله أو أحدكم من المسجل الكريمة أرجو أن يرسلها لي. أرجو أن يرسلها لي. وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.